جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين آمين يقول السائل ما المقصود بالولد الصالح هل مطلق أي أي ولد صالح أو لابد يكون الابن من صلبه ذكر العلماء في شرح الحديث وبيان معناه أن الحديث فيه حث على تربية الأولاد والعناية بتأديبهم وتنشئتهم على الصلاح والاستقامة فإذا اعتنى الإنسان بأولاده وقام بحقوقهم وأدبهم ورباهم إذا افتقدوه يوما بوفاته كانوا على هذا الهدي وعلى هذا السنن المبارك العظيم بالدعاء لوالدهم والترحم عليه والاستغفار طلب المغفرة له ففي الحديث حث على العناية بالأولاد تأديبا وتربية وتنشئة على الاستقامة مما يثمر أن يدعو الولد لوالده في حياته وبعد مماته فالمراد بالولد هو هذا نعم. يقول أنا معتكف وجاء والدي من خارج المدينة يسكن في أحد الفنادق القريبة من الحرم هل أذهب وأسلم عليه وأجلس عنده قليلا من الوقت البر الوالد من من أعظم الأعمال وأهمها لكن ما دمت معتكفا والوالد سيأتي للمسجد ولا بد فيكون لقاؤك به في مجيئه للمسجد. تكون لقاؤك به في مجيء المسجد وتحافظ على اعتكافك ولا يعتبر هذا من الضرورة التي يضطر فيها الإنسان لوقت يسير أن يخرج من معتكفه لأجله نعم. يقول ما هي الحالات التي ترفع فيها الأيدي بالدعاء وهل دبر الصلاة النافلة يمكن أن أرفع يدي بالدعاء واواظب عليه العلماء رحمهم الله تعالى قسموا الدعاء من حيث مشروع مشروعية رفع اليدين أو عدم مشروعية رفع اليدين فيه إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ما جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ولم يرفع يديه ما جاء في السنة أنه عليه الصلاة والسلام دعا ولم يرفع يديه ففي مثل هذا يقال السنة أن, ترفع أن تدعو ولا ترفع يديك السنة أن تدعو ولا ترفع يديك من أمثلة ذلك الدعاء مثلا في خطبة الجمعة في غير السسقه كان عليه الصلاة والسلام يدعو ولا ولم يرفع يديه في هذا الدعاء فالسنة الا ترفع الأيدي السنة أن ألا ترفع الأيدي ولهذا نظائر والنوع الثاني ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام Δأى ورفع يديه فيقال السنة أن ترفع, أن ترفع الأيدي لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام من أمثلة ذلك في الاستسقاء رفع يديه في عرفة رفع يديه في مواضع عديدة ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فيها رفع اليدين فيقال في مثل هذا أن السنة ترفع الأيدي القسم الثالث ما كان بين ذلك يعني الادعيه المطلقة الأدعية المطلقة التي لم يرد فيها ذكر للرفع ولا أيضا ذكر لعدم الرفع فمثل هذه يقال الأمر فيها واسع إن رفع يديه لا حرج وإن لم يرفع يديه لا حرج لكن لا يجعل الرفع سنة بد منها بأن يقول السنة أن ترفع اليد مثلا في هذا الموضع ولا دليل على ذلك عنده يعين هذا الموضع لرفع اليدين فيه فيقال في مثل ذلك الأمر واسع إن رفع يديه لا حرج وإن لم يرفع يديه لا حرج مثلا بين الأذانين الدعاء مستجاب يعني بين الأذان والإقامة الدعاء مستجاب لا يقال من السنة الرفع ولا يقال من السنة عدم الرفع ان دعوت ورفعت يديك لا حرج وإن دعوت ولم ترفع يديك لا حرج الأمر في ذلك واسع نعم زيادة لفظة كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني هل ثبتت هذه الزيادة لم تثبت الحديث في السنن والمسند وغيرها من المصادر جاء بدون هذه الزيادة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وسبقا كتبت أوراقا أو مقالا بعنوان زيادات لم تثبت أو زيادات لا أصل لها في أدعية ماثوره زيادات لا أصل لها في أدعية ماثورة نبهت على مثل هذه زيادة كريم وزيادة أقل من ذلك وكذلكم في الدعاء الله من يسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم بعضهم يزيد فيها وعبادك الصالحون هذه لم تثبت وعباد الله الصالحون ليس عندهم شيء زائد على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فدعاءهم من دعاءه صلى الله عليه وسلم، ولهذا الحديث ثابت في المسند وغيره عنه صلوات الله وسلامه عليه بدون هذه الزيادة وزيادة كريم جاءت في سنن الترمذي في بعض النسخ ونبه العلماء أنها من النسخ وليست من أصل الكتاب جاء في بعض الطبعات في سنن الترمذي اللهم إنك عفو كريم ونبه أهل العلم أنها من زيادة بعض النساخ وبالتحقيق ومراجعة الأصول تبين أنها ليست من أصل السنن أو الجامع للإمام الترمذي رحمه الله تعالى نعم يقول هل ورد في السنة قول سبحانك أو يا الله عند مناجاة الإمام أو الثناء عليه في دعاء القنوت لا لم ترد يعني لم ترد عند المناجات يا الله أو سبحانك أو نحو ذلك لا لا علم شيئا في في في السنه سنة النبي صلى الله وسلامه عليه يفيد ورود ذلك عنه صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه عند هذه المواضع نعم هل ساحات الحرم جزء من المسجد يجوز للمعتكف أن يخرج إليها ساحات الحرم تعتبر من الحرم ساحات المسجد النبوي هي داخلة في المسجد النبوي ولهذا لو أن شخصا دخل وأراد أن يجلس في الساحات لا يجلس حتى يصلي ركعتين لأنه يعتبر دخل المسجد والساحات لا يجوز للحائض ان تجلس فيها لأنها داخلة في المسجد معني. شخص آخر يسأل عن النزول إلى المواقف المواقف خارج المسجد، مواقف السيارات التي تحت هذه ودورات المياه والمواقف هذه كلها تعتبر خارج المسجد. والمعتكف إذا نزل للمواقف ليأكل الطعام أو يأخذ حاجة من مثلا سيارة من ثياب أو نحوه أو تمر ويعود ولم يجد من يكفي في مثل هذا الأمر لا يؤثر عليه.